وقد سبق معنا في الحديث التاسع عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي الليلة ايه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها والحديث قد رواه ابن حبان في صحيح كما عرفنا واسناده صحيح على شرط مسلم وقد ورد الحديث تاره بلفظ لقد نزلت علي الليله آية كما عند ابن حبان وتارة بلفظ لقد نزلت علي الليلة آيات كما عند أبي الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتارة وقد أنزل علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كما رواه القاسم القاسم الأصبهان في الترغيب والترهيب و قد جاء ايضا في رواية وقد أنزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله فقنا عذاب النار وهذا في فضائل القرآن بالمستغفر عرفنا شرح الحديث وكيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لربه أما في الحديث الحديث العشرون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 اذا غاب النجم الفلاني يموت عظيم يولد عظيم النجم هذا يؤثر في حروب يؤثر في ولاده يؤثر في رزق يؤثر في نزول مطر ونحو ذلك وان النجم هذا يعني كائن له اراده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 واذا بهم يسمعون منه كلاما عجيبا مؤثرا قويا يرويه عن ربي عز وجل يرويه عن ربي عز وجل هل تدرون ماذا قال ربكم لما صلى واقبل على الناس قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني في الصباح انقسموا الى قسمين في الصباح انقسموا الى قسمين مؤمن وكافر ما, ال... ما الامر ما الأمر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته على المطر الذي نزل في الليل الليله السابقه من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ورحمته هذا مؤمن بالله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 يفعل ويفعل فهذا كافر مشرك بالله وشرك شرك اكبر لأنه اعتقد أن أشياء من الربوبية يفعلها غير الله الربوبية يعني ما هي أفعال الرب الخلق الرزق الإحياء، الإماتة، إنزال المطر، الشفاء، وهكذا. هذه أشياء من أفعال ربوبية. إذا واحد اعتقد أن هناك كائنا أو مخلوقا يعني يمكنه أن يفعل ذلك أو يفعل هذا شيء من هذا شيئا من هذا فأشك فيه أن هذا كفر أكبر مخرج عن ملة. طيب إذا قال أن المطر سبب وليس ينزل يعني المطر لا النجم لا يخلق المطر إذا اعتقد أن النجمة يؤثر ولا يفعل بذاته يعني أن المطر لا يفعل بذاته لكن النجم سبب في عزول المطر مرة أخرى من اعتقد أن النجمة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 لان النجم ليس حتى سببا ليس النجم سببا في نزول المطر يعني الان انت لما تقول والله اسباب النزول مثلاً ما ممكن تقول الشمس تبخر المياه من البحار ترتفع طبقات الجو تتكاثف تجتمع في السحاب الرياح تسوق السحب فتقول في أسباب يعني في أسباب الرياح السحاب لكن النجم اللي فوق ما علاقته؟ من الذي قال إنه سبب؟ أين التسبب في الموضوع؟ أين التسبب؟ أين تسبب النجم أو الكوكب في نزول المطر؟ ما هي العلاقة؟ ما في علاقة؟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 سبب في دفع العين أو جلب الحظ فشركه شرك أصغر طبعا الشرك خطير أكبر أو أصغر إن الله لا يغفر له أي شر كذلك إن الشرك لظلم عظيم لكن الأكبر مخرج عن ملة الأصغر يبقى في الملة يعني ما يخلط في النار لكن الأكبر يخلط في النار فإذا من قال إن هذه النجوم مؤثرة بنفسها ترزق تمطر تفعل هذا شرك أكبر ومن قال إن سبب ولم يجعلها الشرع سبباً ولا حتى الواقع وال التجربة والخبرة والقدر ليست سبباً إذا يكون شركا أصغر فإذا كان كلام القائل نسبة إيجاد شرك أكبر نسبة سبب شرك أصغر وقد جاء في حديث آخر لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر رواه مسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر علاقته بالموضوع في قوله ولا نوءه طيب لا عدوى يعني المرض لا يعدي بنفسه والذي يعدي الله عز وجل الذي سب الذي يقدر العدوى ويخلق العدوى الله عز وجل ورود المريض على الصحيح واحتكاكه به سبب للانتقال لكن المرض لا يعدي بنفسه المرض لا يخلق مرضاً آخر هناك وفي الذات الأخرى في الشخص الآخر الجراثيم لا تخلق الفيروسات لا تخلق مرضاً هذه أسباب وقد قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت والمعنى يمرضني لكن ادبا مع الله ما قال يمرضني قال اذا مرضت فهو يشفيني يشفين فابراهيم الموحد لربه عليه السلام كلامه يمرضني يعني إذا مرضت يعني يمرضني ويشفيني فالمرض منه والشفاء منه والذي يميتني ثم يحييني فالموت من الاماته منه والاحياء منه يطعمني ويسقيني ويرزقني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 ولذلك لا تسافر ولا تبيع ولا تشتري ولا تتزوج في شهر صفر مثلا عندهم أنه هذا شؤم كل اعتقادات جاهلية نفاها النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا قول بعض الناس إذا اصابه شيء سيء هذا من سوء الطالع وإذا حصل أمر سار قالوا هذا من حسن الطالع هذه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 لكن, الـ لكن الـ الكلام خطير لأن الطالع عندهم هو النجم الطالع في السماء فهذا على عادة العرب حسن الطالع وسوء الطالع ولذلك جاء في فداول اللجنة دائمة يحرم استعمال عبارتي حسن الطالع وسوء الطالع من حسن الطالع من سوء الطالع لأن فيهما نسبة التأثير نسبة التأثير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 اعتقاد ان للنجوم اثر في الحوادث الارضيه ولا علاقه لهذا بهذا ابدا قال قتاده رحمه الله خلق الله هذه نجوم لثلاث جعلها زينه للسماء يعني لولا النجوم كانت السماء كلها سودة ما فيها شيء مو وحشه مو بليله تشوف فيها النجوم جميله نجوم مرصعه ترصع السماء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 يعرف هذا الشمال اذا هذا جنوب وهذا شرق وهذا غربه وبالتالي يعرف أين يتوجه قال قتاده فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رواوة البخاري معلقا بصيغة الجزم فإذا اعتقد أن النجوم والأجرام السماوية هي المدبرة الفاعلة تحيي تميت ترزق تنطر تعطي تمنع تشقي تسعد كفر بإجماع المسلمين وإذا اعتقد شخص بأن الخالق المدبر هو الله ولكنه جعل هذه اسبابا فهذا شرك أصغر قال الشيخ سليمان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 لا نقول لا بس خلص هذا صارت صار قضية النوء الآن ظرفا بس مجرد أن يقول هذا وقت الربيع وقت إذا كان طلع النجم الفلاني الآن يشد الحر إذا طلع النجم الفلاني تهب الرياح إذا طلع النجم الفلاني الآن وقت زراعة الثمار أشجار الفلاني النباتات الفلانية وهكذا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 أن يكون هناك يعني توقعات، لكن توقعات علمية، مو تخرج ضرب الغيب ضرب المندل لا. مثلا يقولون في منخفض جوي، هذا الصعيد ترى منخفض مرتفع, مرتفع، مرتفع، مرتفعات الجوية، منخفضات الجوية. فمثلا نقول هناك مرتفع منخفض. حراري حرارة برودة جاء من سيبيريا كذا مثي توجه حسب اتجاه الرياح حسب سرعة كذا فالصور الآن بالأقمار الفضائية صور الأقمار الفضائية تقول ان هناك مثلا سحب ركامية تتجه المنطقة الفلانية متوقع نزول أمطار كذا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 هذه مفيدة والأخذ بها مفيد ومن الحكمة, ومن الحكمة والحكمة ضالت المؤمن جاء في فتاوى لجن دائما قد يعرف وقت خسوف القمر وخسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف بذلك كونه كليا أو جزئيا وأنا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبيه بالنسبة لكل أحد بل هو غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب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 كيف سيذهب ضوء الشمس ضوء القمر نور الشمس وضوء القمر فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر فتاولنا وجاء فيها أيضا معرفة الطقس أو توقع هبوب الرياح أو العواصف أو توقع نشوء السحاب أو نزول المطر في مبني على معرفة سنن الله الكونية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 لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة ايضا هل من الكهانة ما يخبر به مذيعون نشرة أحوال جوية خلال 24 ساعة الجواب لا يقول الشيخ ابن عثيمين ليس كذلك لأنه ايضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو لأن الجو يتكيف على صفة معينة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 قال والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح يعني كيف واحد يرى شيء بعينه يعني يرى بعينه عيد ذلك لا ما ينكر يقول إنكار ما استند إلى الحس قبيح فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكر مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع بالقول المفيد فإذاً هذا التسرع حرام كذا ما يسبب البعض الناس يكذبوا بالشرع يقولون ايش فيها ليش طيب طيب اذا خلاص عرفنا الان ما هو المحرم وما هو المباح ما هو الشرك الاكبر وما هو الشرك الاصغر